بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبذلين ربات ازواجك والله غفور رحيم قد صعب الله لكم تحملت ايمانكم والله مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَوْحَى إِلَيْهِ أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وأعرض عن بعض لَمَّا نَبْدَأُهَا بِقَالَ مَنْ أَنْذَرَ هَذَا قَالَ نَبْدَأُ بِالْعَلِيمِ الْخَبِيرِ إِن تَسْتُبَا إِلَى اللَّهِ فَطِبْصُوا تَصُونَ مُكْمَنَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَاِعْبُدُوا اللَّهَ وَاشْكُرُوا لَهُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ ذَن خَيْرًا مِنْكُمْ لَمُسْلِمًا مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ سَائِحَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ حَافِظَاتٍ وَأَبْكَارًا يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا بِذَلِكَ وَأَمِنُوا بِكِتَابٍ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَأَمِنُوا بِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِهِ وَخَشُوا رَبَّهُمْ وَلَا الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذر اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا اللهم الذين امنوا توبوا الى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا نخصنا عتابكم ان تكفر عنكم سيئاتكم فَاسْتَجَابَ رَبُّكُمْ أَنِّي سَمِعْتُكُمْ فَاسْتَجِبْتُ لَكُمْ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعَذَابِ إِلَّا مَا حَذَرْتُم لا وَلَدْخُلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يوم لا نورٌ يسع بين أنديه وبأيمان يقولون يقولون ربنا أسلمنا نورنا ووصلنا إنك على كل شيء قدير يَغِيظُ وَالْمُنَافِقِينَ وَغُلِبُوا عَلَيْهِمْ وَأُلْقُوا فِي جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بَغَى اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتُ نُوحٍ وَامْرَأَتُ لُوطٍ كان تحت عبد من عبادنا صالحا فخانته مما فلن يوني عنه من الله شيئا وبيل دخل النار معدا فيه وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي عِنْدَكَ الْبَيْتُ إِن جَنَّتُ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مَا وَجَدْنَا بَيْنَ تَعْمُرَانَ النَّسِيءَ أَحَقَّ نَصْرًا جَاءَ فَنَفَضْنَا فِيهِ من رُوحَنَا وَصَدَّقَتْ وَصَدَّقَتْ كَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ لنا